أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك كَمِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كان